الإسلام مضى على مولد السيد المسيحي لحو ستة قرون قبل ظهور الإسلام تشعبت في خلالها المذاهب المسيحية بين قائل بطبيعة واحدة لسيد المسيح وقائل بطبيعتين اثنتين هما الإنسانية والإلهية وبين مؤله للسيدة مريم ومؤكر لهذا التأليه وبين مفسر لبنوة السيد المسيح بأنه ابن الله ولكنها بنوة على المجازي بمعنى القرب والإيثار على سائر المخلوقات وقائل بسر ان السيد المسيح هو ابن الله على الحقيقه الذي يفهمها المؤمن على نحو يليق بالذات الالهيه تسربت هذه المذاهب جميعا الى الجزيره العربيه مقوله بالبراهين الجدليه التي يستدل بها كل فريق على صحه تفسيره وبطلان تفسير معارضيه وكان كثير من تلك البراهين مستمدا من المنطق ومذاهب فقهاء اليونان فان اوريجين ونسطور واريوس اصحاب الاراء الفلسفيه واللاهوتيه التي جاء بها الفرق المختلفه كانوا من المطلعين على الفلسفه الاغريقيه والملمين على التخصيص باراء هيراقليطس وافلاطون وارسطو وزينون وقد عرف العرب اطراف من هذه المذاهب بعد هجره المهاجرين منهم الى العراق وسوريا وفلسطين ومعرفوها بعد هجره المهاجرين الى بلادهم من رهبان تلك الامم وتجارها وسياحيها وهم غير قليلين وتسربت مذاهب اليهوديه قبل ذلك الى انحاء الجزيره العربيه ولم تزل تتسرب اليها بعد ظهور المسيحيه واحتكاك اليهود بالنصارى في جوانب الدوله الرومانيه وكانت اليهود مذاهب في الدين تمتزج بالفلسفه حينا وبالتاويلات اللاهوتيه حينا اخر على مثال الامتزاج بين مذاهب المسيحيه واقوال الفلاسفه واللاهوتيين وكانت جزيره العرب على اتصال لا ينقطع بالفرس ومن جاورهم من امم المشرق ولا سيما في بلاد البحرين وبلاد اليمن وعلى الشواطئ وفي داخل الصحراء العامره فلعل الفرث الى تلك الاصقاع هياكل النار وعباده الكواكب وغيرها من بقايا الديانه المجوسيه ولم يتلقى العرب المصرانيه من مصدر واحد او من مصدر الشمال دون غيره فقد كانت في الحبشه مصرانيه ممزوجه بالوثنيه التي تخلفات من عقائدها الاولى وكان يهود الحبشه على شيء من الوثنيه يختلط بعقائد المجوس وعقائد الاحباش والعرب الاقدمين ودان اهل الهرم من العرب بهذه الديانات على اوضاعها الكثيره التي يندر فيها الايمان بالوحدانيه الخالصه وعقيده التنزيه والتجريد اما الاكثر منهم فكانوا يعبدون الاسلاف في صوره الاصنام او الحجاره المقدسه وكانوا يحافظون على هذه العباده نوعا في المحافظه على كل تراث من الاسلاف ولكنهم كانوا يعرفون الله ويقولون انهم يعبدون الاصنام ليتقربوا الى الله فلما ظهر الاسلام في الجزيره العربيه كان عليه اي صحح افكارا كثيره لا فكره واحده عن الذات الالهيه وكان عليه ان يجرد الفكره الالهيه من اخلاق شتى من بقايا العبادات الاولى وزيادات المتنازعين على تاويل الديانات الكتابيه اذا كانت رساله المسيحيه انها اول دين اقام العباده على الضمير الانساني وبشر الناس برحمه السماء فرساله الاسلام التي لا التباس فيها انها اول دين تمم الفكره الالهيه وصححها بما عرض لها في اطوار الديانات الغابره الفكره الالهيه في الاسلام فكره تامه لا يتغلب فيها جانب على جانب ولا تسمح بعارض من عوارض الشرك والمشابهه ولا تجعل الله مثيلا في الحس ولا في الضمير بل له المثل الاعلى وليس كمثله شيء الله وحده لا شريك له ولم يكن له شريك في الملك فتعالى الله عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون والمسلمون هم الذين يقولون ما كان لنا ان نشرك بالله ولا ان نشرك بربنا احدا ويرفض الاسلام الاصنام على كل وضع من اوضاع التمثيل او الرمز او التقريب ولله المثل الاعلى من صفات الكمال جمعه وله الاسماء الحسنى فلا تغلب فيه صفات القوه والقدره على صفات الرحمه والمحبه ولا تغلب فيه صفات الرحمه والمحبه على صفات القوه والقدره فهو قادر على كل شيء وهو عزيز ذو انتقام وهو كذلك رحمان رحيم وغفور كريم قد وسعت رحمته كل شيء يختص برحمته من يشاء وهو الخلاق دون غيره هل من خالق غير الله فليس الاله في الاسلام مصدر النظام وكفى ولا مصدر الحركه الاولى وكفى ولكن الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره انه يبدا الخلق ثم يعيده وهو بكل خلق عليم ومن صفات الله في الاسلام لا يعتبر ردا على فكره الله في الفلسفه الارسطيه كما يعتبر ردا على اصحاب التاويل في الديانات الكتابيه وغير الكتابيه الله عند ارسطو يعقل ذاته ولا يعقل ما دونها ويتنزه عن الاراده لان الاراده طلب في رايه والله كمال لا يطلب شيئا غير ذاته ويجل عن علم الكليات والجزيئات لانه يحسبها من علم العقول البشريه ولا يعني بالخلق رحمة ولا قسوة لان الخلق احرى ان يطلب الكمال بالسعي اليه ولكن الله في الاسلام عالم الغيب والشهاده لا يعجبه عنه مثقال ذره وهو بكل خلق عليم وما كنا عن الخلق غافلين واسع كل شيء علما الا له الخلق والامر عليم بذات الصدور وكذلك مريد وفعال لما يريد وقالت اليهود يد الله مغلوله غُلَّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطا وفي هذه الايه رد على يهود العرب بمناسبه خاصه تتعلق بالزكاه والصدقات كما جاء في اقوال بعض المفسرين ولكنها ترد على كل من يغلون اراده الله على وجه من الوجوه ولا يبعد ان يكون في يهود الجزيره ما يشير الى روايه من روايات الفلسفه الارسطيه بذلك المقال وقد اشار القران الكريم الى الخلاف بين الاديان المتعدده فجاء فيه من سوره الحج ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد واشار الى الدهريين فجاء فيه من سوره الانعام وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين جاء فيه من سوره الجاثيه وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ورحيا دا يقولوا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون فكانت فكره الله في الاسلام هي الفكره المتممه لافكار كثيره موزعه في هذه العقائد الدينيه وفي المذاهب الفلسفيه التي تدور عليها ولهذا بلغت المثل الاعلى في صفات الذات الالهيه وتضمنت تصحيحا للضمائر وتصحيحا للعقول في تقرير ما ينبغي لكمال الله بقسطاس الايماني وبقسطاس النظر والقياس ومن ثم كان الفكر الإنساني من وسائل المصول إلى معرفة الله في الإسلام وإن كانت الهداية كلها من الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ومجمل ما يقال في عقيدة الذات الإلهية التي جاء بها الإسلام أن ذات الإلهية غاية ما يتصوره العقل البشري من الكمال في أشرف الصفات الله هو المثل الأعلى هو الواحد الصمد الذي لا يحيط به الزمان والمكان وهو محيط بالزمان والمكان وهو الاول والاخر والظاهر والباطن وسع كرسيه السماوات والارض الا انه بكل شيء محيط وقد جاء الاسلام بالقول الفصل في مساله البقاء والفناء فالعقل لا يتصور للوجود الدائم والوجود الفاني صوره اقرب الى الفهم من صورتهما في العقيده الاسلاميه لان العقل لا يتصور وجودين سرمديين إلاهما غير مخلوق احدهما مجرد والاخر ماده وهذا وذاك ليس له مبتدا وليس له انتها ولكنه يتصور وجودا ابديا يخلق وجودا زمانيا او يتصور وجودا يدوم ووجودا يبتدئ وينتهي في الزمان وقديم قال افلاطون واصاب فيما قال ان الزمان محاكاه للابد لانه مخلوق والابد غير مخلوق فبقاء المخلوقات بقاء في الزمن وبقاء الخالق بقاء قديم سرمدي لا يحده الماضي والحاضر والمستقبل لانها كلها من حدود الحركه والانتقال في تصور ابناء الفناء ولا تجوز في حق الخالق السرمدي حركه ولا انتقال الله هو الحي الذي لا يموت وهو الذي يحيي ويميت وكل شيء هالك الا وجهه ولا بقاء على الدوام الا لمن له الدوام ومنه الابتداء واليه الانتهاء وقد تخيل بعض المتكلمين في الاديان ان هذا التنزيه البالغ يعزل الخالق عن المخلوقات ويبعد المسافه بين الله والانسان وانه لوهم في الشعور وخطا في التفكير لان الكمال ليست له حدود وكل ما ليست له حدود فلا عازل بينه وبين موجود وفي القران الكريم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ولا شك ان العالم كان في حاجه الى هذه العقيده كما كان في حاجه الى العقيده المسيحيه من قبلها وتلقى كلتيهما في اوانه المقدور فجاء السيد المسيح بصوره جميله للذات الالهيه وجاء محمد عليه السلام بصوره تامه في العقل والشعور وربما تلخصت المسيحيه كلها في كلمه واحده هي الحب وربما لخص الاسلام في كلمه واحده هي الحق ذلك بان الله هو الحق ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وتعالى الله الملك الحق وقل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سوى السبيل ومن ملاحظه الاواني في دعوات الاديان ان المسيحيه دين الحب لم تاتي بتشريع جديد وان الاسلام دين الحق لم يكن له مناص من التشريع فما كان الناس عند ظهور المسيح بحاجه الى الشرائع والقوانين لان شرائع اليهود والقوانين الرومانيه كانت حسبهم في امور المعاش كما يتطلبها ذلك الزمان وانما كانت افاتهم فرط الجمود على النصوص والمرااهات بالمظاهر والاشكال فكانت حاجتهم الى دين سماحه ودين اخلاص ومحبه فبشرهم السيد المسيح بذلك الدين ولكن الاسلام ظهر وقد تداعى ملك الرومان وزال سلطان الشرائع الاسرائيليه وكان ظهوره بين قبائل على الفطره لا تترك بغير تشريع في امور الدنيا والدين يزعها باحكامه في ظل الحكومه الجديده ويوافق اطوارها كلما تغيرت مواطنها ومواطن الداخلين في الدين الجديد والعبره بتاسيس المبدا في حينه ولم يكن عند تاسيس المبدا في ذلك الحين من محيد واذا بقي الايمان بالحق فقد بقي اساس الشريعه لكل جيل وفي كل حال